جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تريح نفسك إلى أقصى حد لا تدعها تخلد إلى النوم إلا وهي صافية العائد منه لا شيء لا شيء جرب أن تنام اليوم. وليس في نفسك شيء على أحد جرب جرب جرب جرب